يسر موطع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه الفلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا من ذكر و انثى وجاء nam كل <تصفيق> أسوع ಎಮ್ಮು لِلَّه إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ Yeah moon tum <tries> sa All right. being Cuántas وَنَاءَ ثَمَّ رَأْتُ الْمَوْتَ بِالْحَقِّ وَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْ غَتَائِي وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُعِقَ وقال <تصفيق> قري فقد قدمت الى